ما زلنا نتحدث عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من غزوة الخندق وهي التي تسمى ايضا بغزوة الأحزاب وصلنا إلى المسألة الثالثه التي ينبغي أن نقف عندها من أحداث هذه الغزوة اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أعمال الحفر ونقل الأتربة وكل ما يتعلق بحفر الخندق ولاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة أصحابه تحملا لأعباء هذا العمل كانوا يجوعون ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أشدهم جوعا كانوا مرابطين تاركين بيوتهم أهليهم للقيام بهذا الواجب ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولهم رباطا نعم ثم لاحظنا تأثر سيدنا جابر عندما رأى الحجر المعصب المشدود على بطنه من الجوع وكيف ذهب إلى داره بعد أن استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يدعو رسول الله إلى طعام بسيط لا يكفي لأكثر من ستة أو سبعة من الناس طيب القصة لا داعي إلى أن نعيدها لكنني يجب أن أقف بكم على المبادئ الهامة التي تستنبط من هذا المشهد أولاً اشتراك النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في هذا الجهد لا بالطريقة التقليديه المألوفة لا بل بالشكل الذي ذكرناه يكشف لنا عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ويطرد من الذهن كل الاحتمالات المخالفة لذلك أنتم تعلمون أن في المبطلين من افترض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمح إلى رأسه إلى ملك كان يطمع بالمال وكانت دماء الزعامة تنبط في عروقه كثيرون من المبطلين قالوا هذا الكلام هذا المشهد الذي رأيناه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق ارتباطه بهذا العمل تحمله للجوع الشديد تحمله للجهد الجهيد حتى إن جابرا يروي لنا في الصحيح أن التراب ستر جلد النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤية الرائي له هذا شيء واضح نعم طيب هذا يدل على تفاهت هؤلاء الذين يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام استخدم النبوة سلما للوصول إلى الحكم سلما للوصول إلى الابه الزعامة الملك المال الإنسان الذي يطمح إلى هذا وتطمح نفسه إلى هذه الرتب ما اغناه أن تحمل هذا الجهد؟ ليس هنالك ما يلزمه للوصول إلى الحكم أن يفعل هذا بنفسه أبدا عرض عليه الملك ما تذكرون وهو في مكة عتبه بن ربيع عرض عليه قال إن كنت تبغي مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنى واحدا فينا وإن كنت تبغي ملكا ملكناك علينا فلا نقطع دونك بأمر وعرض عليه كل ما يمكن أن يتخيله المقتلون. فماذا كان جواب النبي؟ قال لا ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا السؤد عليكم ولكن الله جعلني نبياً وأنزل علي كتاباً فبلغتكم فإن تؤمنوا بي فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي بيني وبينكم طيب قد يقول قائل هذا عبارة عن لباقة يقول هذا الكلام حتى يعني يكسب قلوب الناس ومن ثم يصل رأسا إلى الحكم قفزا طيب قال هذا الكلام لباقة ها هو ذا رسول الله في سلوكه يجوع أصحابه فيكون أشد منهم جوعا يبذلون الجهد الجهيد في سبيل حفر الخندق فيكون أكثرهم تحملا لهذا الجهد من أول العمل إلى آخرين هذا العمل هل رأيتم إنسانا يطمح إلى الابه إلى الملك إلى التعالي على الآخرين إلى جمع المال يصبر على مثل هذا الضنى يصبر على مثل هذا البوس لا يمكن بشكل من الأمكان إذا هذا العمل الذي رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسه في حفل الخندق يظهر لنا شخصية النبوة في كيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمزق كل الافتراضات المخالفة الأخرى طيب تعالوا إلى النقطة الثانية في هذا المشهد سيدنا جابر ذهب وبحث عن الطعام الموجود عنده فعلم أنه في بيته جديا صغيرا وشيء من الشعير ورأى أن هذا الموجود في داره لا يكفي لأكثر من ستة أو سبعة أشخاص الكثير يعني طيب وجاء إلى رسول الله وهمس في أذنه قائلا تعيم لي تعيم لي فلو جئت أنت وثلاثة أو أربع من أصحابك يا رسول الله هنا قد يقول القائل من منطلق حكم فقهي، الداعي هو جابر والطعام طعام من؟ طعام جابر وهو لم يدو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة أو أربع معه من أصحابه هل يجوز؟ يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستاق معه كل الصحابة إلى بيت جابر رغم أن الداعي هو أمير الدعوه والداعي لم يدعو أكثر من ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جابر فكونه يتصرف بهذه الطريقة هذا دليل إنسانيته وذوقه وشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عز عليه أن يرى رسول الله وقد عصب على بطنه الشريف حجرا من شدة الجوع والطعام لا يكفي إلا ليه عند أشخاص لبضعه اشخاص شيء طبيعي مقتضى حب سيدنا جابر لرسول الله أن يجعل دعوة خاصة له ولمن يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ضمن هذا العدد في سبيل أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أجل أن يكفي الطعام يعني أن سيدنا جابر لم يحصر الدعوة في هؤلاء السبعة بخلا لا ولكن حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه حتى يعني يجد من الطعام ما يشبعه إذا عمل سيدنا جابر طبيعي والزوق والخلق وحبه للرسول لا يقتضي ذلك طيب اما رسول الله فلماذا فعل هذا لماذا استاق؟ كل أصحابه وهم مئات النبي عليه الصلاه والسلام بابه وأمه ينطلق من المبدا التالي نتقاسم المغرم مهما كثر بالعدل الجهد يعني نتقاسمه جميعا مهما عظم المغرم اللي هو حفر الخندق ونتقاسم المغنم مهما قل هكذا هذا مبدأه الآن الصحابي كلهم مشتركون سواسية في حفر الخندق في هذا الجهد الكبير الذي بقي أياما ما. أفما ينبغي أن يتقاسموا أيضا بالمقابل المغنم مهما كان قليلا نعم هكذا تقول الرحمه المهداه صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ترى الانسانيه الناميه في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تقول شفقه رسول الله لا اقول لاصحابي بل لامته جمعه لكنها نعم أه أه ترجمت وحصرت آنذاك في هذا الكم من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان شيئا طبيعيا وقد جاء المغنم المتمثل في جدي وفي شيء من الشعير كمية بسيطة من الشعير جاء هذا المغنم إذن ينبغي أن يتقاسم الجميع هذا المغنم ومن ثم دعا أصحابه جميعا علم أن الذي منع جابرا من دعوة الكل قلة الطعام لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلق من مبدأ آخر من حق جابر أن لا يراه لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يراه نعم اشتاقهم جميعا لا ليس هذا فقط بل ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن يجلس خلف البرمه خادما وهو الجائع قبل الاخرين نعم وامر جابرا ان ياتيه بالقصعه الكبيره نعم وقد سرد فيه نعم. الخبز فكان يضع فوق الخبز من اللحم والمرق ثم يعود فيغطي البرمي ويقول أعطيها يأتي بالقصعة الثانية كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجلس خلف البرمي نعم يملأ القصعة بالخبز بالسريد يعني اللحم والمرق ويرسله لأصحابه المتفرقين هنا وهناك ليأكلوا وكان الرسول الله آخره هل رأيتم أمًا تشفق على أولادها كشفقه رسول الله على أصحابه؟ هل رأيتم أمًا رؤوما نعم ترعى أطفالها الرعاية المعروفة تفدي أطفالها بنفسها تفعل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ نعم هذا المشهد الذي نراه هو الذي يجعلنا نطمئن إلى أن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستنال أمته جمعا إلا المستكبرين إلا المستكبرين نعم إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أشفق على إخوانه لأنهم جائعون الجوع مو مشكلة ما في عذاب فكيف تكون رحمته بهم غدا اذا وقفوا بين يدي الله يوم الحساب وراى خطر العذاب يطوف بهم العاصي والتائه والفاسق نعم كيف تكون رحمته بهم ذاك نعم هذه حقيقه نعم نستبشر بها ونرجو الا نكون مخطئين في هذه البشارة أبداً لكن لابد أن نعلم أن الذين يستثنون هم المستكبرون العاصي الذي لا يستكبر مكلوء برحمة الله لأن العاصي الذي لا يستكبر ما الذي يدفعه إلى عصيانه كما أقول مراراً ضعفه تغلب نفسه عليه تغلب يعني غرائزه عليه فهذا الإنسان عندما يعصي الله بسائق من هذا الضعف لابد أن يعود ويتألم ويقول ربي يا رب ما كنت أريد أن أعصيه لكن أنا ضعيف نفسي تغلبت دخيلك يا ربي اغفر لي ذنبي إن لم يقل ذلك اليوم سيقولها غدا لكن المصيبة مصيبة من يعصي الله متباهيا بعصيانه الله, على محمد صلى الله عليه وسلم. الله, على الله عليه وسلم. طيب الآن النقطة الثالثة هذا شيء عرفناه ولكن كيف تزايد هذا الطعام كيف نما هذا الطعام حتى أصبح مشبعا للمئات لا. بل حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام كما ورد في الصحيح يقول سيدنا جابر فقام عليه الصلاه والسلام وان برمتنا لتغط باللحم وان عجيننا ليخبز كيف كيف هذا نعم لا شك ان هذا مبعث للغرابه لكن لاحظوا ما اريد ان اقوله لكم تزول هذه الغرابه أيهما أشد رحمة بهؤلاء المئات الذين استجابوا لأمر رسول الله بل استجابوا لأمر الله أيهما أشد رحمة بهم الله أم رسول الله الله طيب رحمة رسول الله من أين جاءت من عند الله كأن ربنا عز وجل يقول لرسولي أنت أبيت إلا أن تدعو أصحابك جميعا على الرغم من أن الطعام لا يكون رحمة بهم حتى ولو نال كل واحد منهم لقمة رحمة بهم أفتكون أنت أكثر رحمه بهم مني أمش شاء الله عز وجل وقضى أن يتزايد هذا الطعام في غراب لما رب العالمين يبارك لما رب العالمين ببارك بلقمة بتصير مئات نعم الباري عز وجل قضى ذلك ليتبين لنا أن رحمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غصن أو فرع من رحمه رب العالمين فإذا النبي عليه الصلاه والسلام دفعت رحمته إلى أن يستاقى أصحابه جميعا إلى هذا الطعام القليل فإن الله عز وجل رحمته اقتضت أن يتزايد هذا الطعام القليل ويكثر ويكثر ويكثر حتى يشبع الجميع من ذلك صورة تزيدنا تفاؤلا الآن كنا نستبشر بأننا سندخل في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن من الذي أعطى رسول الله هذه الشفاعة نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هنا فهي شفاعة تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مصدر الرحمة إنما هو الله سبحانه وتعالى فهل بقي وجه للغراب أيها الاخوه في أن يتزايد هذا الطعام لما سيدنا رسول الله رحمته تدفعه إلى أن يسوق مئات من الناس إلى طعام لا يكفي الأكثر من سبعة أشخاص نعم الباري عز وجل والله هو الذي أودع في قلب رسول الله هذه الرحمة لم تعد هنالك غرابة في أن نجد هذا الطعام وقد تكاثر وتكاثر حتى نعم شبع منه كل المئات وزاد أيضا لا بل العكس لو أن هذا الطعام لم يزد عندئذ يمكن نستغرب الموقف لو بقي هذا الطعام بهذا الشكل نعم كل واحد من أكل لقمه أو لقمه ونصف وانتهى الإشكال ربما ساورنا الإشكال كيف رب العالمين يعني رحمة النبي من رحمة رب العالمين وكيف بقي هذا الطعام لا. نعم ولذلك فقولوا لمن ينكر هذا الذي ورد في الصحيح في صحيح البخاري قصة سيدنا جابر نعم قولوا عد إلى إيمانك بالله أسس كلامك على الإيمان بالله تجد أن الإشكال زائل. أما إذا كنت تعاني من مرض في إيمانك بالله عز وجل فلا تطل الكلام نعم المتنطع فيه الممجوج بالحديث عن فرع لغصن لأصل لا تؤمن أنت به هذه المسألة انتهينا منها هناك مسألة أخرى أيها الاخوه تنطوي على مبدأ وحكم شرعي وأمور ينبغي أن نعلمها قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلة من أصحابه الأنصار المهاجرين وعرض عليهم أن يعني يصالح قبيلة غطفان وهي أكبر قبيلة من القبائل التي نعم اتفقت مع قبائل الشرك الأخرى لقتال رسول الله شاورهم في أن يصالح قبيلة غطفان على إعطائهم بعض ثمار المدينه في مقابل أن يرحلوا وان لا يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشان يخفف وطئه القتال عن المسلمين طيب وذلك عندما راى اليهود من جانب والمشركين اللي جاءوا من مكه من جانب وبني مراره وبني فزارة والغطفان ثم راى ان اليهود بني قريظه نقضوا العهد ايضا وهم في داخل المدينه فأراد أن يستشير وشاورهم فعلا لكن ماذا كان جوابهم قالوا هل هذا شيء تصنعه لنا يعني من عندك أم هو وحي من قال لا بل هو شيء أصنعه لكم قالوا لسنا بحاجة إلى هذا الصلح قبيلة غطفان ما كانت تهنأ بشيء من ثمار المدينة ونحن في ذل الشرك في ذل الشرك افا يقاسموننا ثمار المدينة وقد اعزنا الله بالاسلام لسنا بحاجه الى هذا فالنبي عليه الصلاه والسلام استفسر الشيء اللي بده يقوله يا ترى النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام وهو جاد في أنه يريد أن يصالح قبيله غطفان المشركه باعطائهم قسم من ثمار المدينة بس يرحلوا عنه لا إنما قال هذا ليجس نبط المسلمين من أصحابه أمام هذه الشدة نعم كل الأحزاب احزاب الشرك تألبت على المسلمين يا ترى ما موقفهم ما هي القوة المعنوية في نفوسهم ما مدى رباطة جأشهم هذا ما دعاه صلى الله عليه وسلم لهذه الاستشارة ولذلك عندما سمع هذا الجواب منهم استبشر عليه الصلاة والسلام اذا لم تحصل أي مراوضة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قبيلة غطفان ابدا يعني ما جاء رسول الله بزعماء قبيلة غطفان وقال يكون ترحلوا عنه ونعطيكم ما حصل هذا أبدا وإنما جس نبض أصحابه ليعلم مدى قوتهم ومدى رباطة جأشهم وصبرهم بناء على هذا هل يجوز لنا لأن ندخل بعد مسألة فقهية هل يجوز لنا أن نقول يجوز للمسلمين أن يدفعوا إتاوة لأعداء الله أو جزية كما عبر البعض عندما يجدون أنفسهم ضعافاً وعندما يجدون الخطر قد احدق بهم والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور اصحابه في ان يصالح قبيله مشركه وهي قبيله غطفان على ان يعطيهم قسم كبير من ثمار المدينه هل هذا الكلام جائز وهل هذا الكلام فعلا له دليل ابدا الذي يقول هذا الكلام يفتئت على شرع الله وفي هذا العصر وجد من قال هذا الكلام قال يجوز للمسلمين أن يدفعوا يطمو الغرامة يريد الغرامة جزية لغير المسلمين عندما يجدون المصلحه تقتضي ذلك وعندما يجدون إن أنهم ضعاف ولا ينجون من الضعف إلا بهذه الطريقة ما دليلكم قال دليلنا أن النبي شاور أصحابه في أن يصالح قبيلة غطفان على هذا الأمر أين يكمن الخطأ بل الدجل في هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام مشاورته لأصحابه في أمر ما لعمل ما لا يعد دليلا على مشروعيته إلا بعد أن يتجاوز الأمر من الى إلى التنفيذ عندما يخرج الأمر من المشاورة إلى التنفيذ ولا تأتي آي من كتاب الله عز وجل تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر آخر عندئذ نقول هذا أصبح شرعا مقبولا طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما نفس وإنما شاور وقلت لكم إنما شاور من أجلي أن يستبين مدى قوة أصحابه ومدى رباطة الجيش التي يتمتعون بها هذا ما دفعه إلى ذلك ممطلق المشورة في أمر ما يدل على مشروع ذلك الأمر المشورة لعشرين سبب تصير نعم ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للمسلمين أن يدفعوا باختيارهما